بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذن ذا ربو نداءا خفيا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا وانني خف الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فأبلي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ لا يكون لغلام وكانت امرأة عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيق قال كذالك ربك هو علي اين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي ايه قال آية ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكره وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وعنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جب بار الناصية وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والذكر في الكتاب مر يا تبذت من أهلها ما كان شرقيا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 قال انما انا رسول ربك لاهبك غلاما زكيا قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكبغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فعملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض مخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها أَلَّا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بدذع النقلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقلي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تعمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا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 وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وابن بوالدتي ولم يجعلني جبارا شكيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أباث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يترون تَخِذُ مِنْ وَلَدٍ صُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ فاختلف الأعزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا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 من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهدرني مليا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 بشَخِيَّة فَلَمَّا اتَّزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ من دُونِ اللَّهِ وهبنا له إسحاق وكلا جَعَلْنَا نَبِيًّا من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا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 إِنَّكَ كُنْتَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاكَ مَكَانًا عَلِيًّا All those who did Allah on them are from the prophets of Azim, and from those who we ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ عَيَّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خلقناه مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يك شَيْئًا فورب ذلك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم رثيا ثم لننزعن من كل شيئه ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واجدها كان على ربك حتما مقضيا ثم الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير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 أَلَمْ تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا فلا تحجل عليهم انما نعد لهم عدا يوم نحشر تقينا إلى الرحمان وافدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عن الرحمان عهدا، اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الْأَرْضُ وتخر الجبال هدا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 لقد أعصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن هدا فَإِنَّمَا يَسْأَوْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُّدَّةِ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُعْسِفُ تُ مِن رُمٍّ أَعْدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ ركزة